في كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا Tumme inni alen, tule umma asrara, tule umma israra. Fabultus teroferura bekum innahukenarafera. Jursi di semen, aleikum midderara. Wayundi de kumbi ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا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 والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إِنَّهُمْ عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وددا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوث وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل en مؤمنا وللمؤمنين binnen ولا تزد الظالمين إلا تبارا